وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَاجْتَنِبُوا قَالَ نُشُرُّ رَبِّي إِنَّهُمْ نَصَرُونِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَسْجُدْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الإخدار مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بدورة الكويت حوالي شارع المثنى تلفاكس 2652526 تلفون 6275754 ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم